أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين الشمال قعيد ما يلفظ من قول لله لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كن جَمِنُهُ تَحِيرُ وَأُنْفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدُ لقد كنتم في غفلة من هذا فكشفنا فكشفنا كغطاء كف بصرك يوم حديد وقال قرين ما كل كفار عنيد من نعيل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه فألقياه في العذاب الشديد.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 ادَّلُّ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ انمَهلِي تَنتَظِرِينَ وتقول, وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُذُنُهَا الْجَنَّةُ نُزُلًا تقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب محيظ في قرآن صوته في آفاق الحياة أم غيرك